يا مسلمون يا مسلمون هذه الجراح أليس لها من طبيب يا مسلمون يا مسلمون من يرجع الطفل القتيل أو يرجع العرض السليم سراني من وانحان عجابه يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد فغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب أطالبكم مبات الظيم ردًا فكل رسالة ولها جانب فكل رسالة ولها جواب إليكم والأسى والحزن ما في على الأطلال وكاتست الشعاب نسيتم قدسنا فالدمع جار جار ودعاواهم بدولتهم سراب وفي البلقان كم قتل الصبايا ونالت من عفافهم الكلاب كذا سام تحت ضن البلايا من الهندوس وانتشر العذاب وفي الشان صيحة الثكالى أيها إسلام قطط الاغتراب سقور العز قد نامت وغنا حمام السلم وأنت فشل راب أيا إسلام قط طال اغتراب حنانيكم بني قومي فإنا إنا رضينا القبر وانكسرت حراب حنانيكم فقد لاحت نوايا خلوا الدل قد كشف النقاب تسل الكفر فيها تك العذار وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الادخام ليت القوم غاب سنغالق دون حب النفس باب سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المره تسقيه الصيام نذوق المره تسقيه الصيام فان المر عذب إن سقانا به الإسلام الاسلام البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي تراني من و